مُِوبِلج وَرَسُولِج وَأَم فيِيقومُِمَّ جَال لَكُ مُتَخْللَ فيَ فالذين آمنوا Loin وَقَدْ أَخَذَ مِنْ فَوقِكُمْ Oh man Oh. Oh man وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون a <laughs> أراكم اليوم جنات يوم tawra al-mu'minina wal-mu'minat yas'anuna bayna aydihim wa bi-ananihim كا هو الفوز العظيم يوم ما يقول المنافقون علمنا في قتل ал жи ала tu ambargirò min que ben يُنادُونَ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَل لَّكِنَّكُمْ سَتُمُ أَوْ فَسَكُمْ وغرتكم الأماني حتى جاء أمر um ألم يأني للذين آمنوا أن تخسع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق kitabam minkum fa tan'alaikumul amhadu fa konsant kunubuhum fa konsant kunubuhum wa kathirin minhum fasiqun illa <speaking in foreign language> walladhina amanu billahi wa rusulihi ulai kahumussidiqoon wasu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 يَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَوْءٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَافُرٌ طوما وفي Whoa! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها Mm-mm. In... الله لا يحب كل مختال فخور للذين يبخلون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل Ummiyatu wallahi innallaha al-ghaniyyul hamid. Solaq Allahu al